أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَدِسَمْعَ اللَّهُ قَوْلًا الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمًا الذين wina والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 122. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات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 ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون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 ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم ولو كانوا عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنوار تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك He's moved.